أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فوقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع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 فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نجعل الْأَرْضَ كِفَاتًا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين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 Kannahu Jima Laton sof Way Loi Yawma Haza Yawla Yantrikun Wala Yukzanula Humfayatazi Wai Hada ja, u moulfas nijamarna, kom u al-awaïen, fa' in kana la' kom fa' kidum, wai loi ja, u ma' idin in mukazebin, in al-mutarina firri